قال ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة في أجوبة لهود المصارى العالم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فصل لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كان أهل الأرض صنفين أهل الكتاب والزنادق لا كتاب لهم أهل الكتاب والزنادق لا كتاب لهم وكان أهل الكتاب أفضل الصنفين وهم نوعان مغضوب عليهم وضالون فالنوع الأول الأمة الغضبية وهي اليهود الأمة الغضبية وهي اليهود هذا وصفها غير المغضوب عليهم ولا الضالين في كتاب الله سبحانه وتعالى فهي أمة مغضوب عليها غضبية هي مغضوب عليها الأمة الغضبية وهي اليهود أهل, أهل الكذب والبهت والغدري والمكر والحيلي قتلت الأنبياء وأكلت السحت وهو الربا والرشا أخبث الأمم طوية وأرداه سجية وأبعدهم من الرحمة وأبعدهم من الرحمة وأغربهم من النقمة عادتهم البغضاء وديدنهم العداوة والشحناء بيت السحر والكلب والحيل، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم من الأنبياء حرمه، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة، ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة ولا نصفة. ما في إنصاف عندهم ولا شفقة حتى على من وافقهم من غير اليهود فلا إله إلا الله ما أحسنهم من وصف هذا لهم فهذا وصف دقيق وصفهم به ابن القيم رحمه الله تعالى ما من الكتاب وصلنا فهذا الأليق بهم وهم أجدر به وأحرى أخلق بهذه الأوصاف التي يذكرها رحمه الله في اليهود هذا وصف لائق بها أولئك ويكفي أن الله قال شر الدواب شر الخلق شر الخليقة وصفهم الله بأنهم شر الدواب فهم شر الخلق والخليقة ما عندهم إنصاف ولا عندهم شفقة لا إنصاف مع من خلفهم ولا شفقة على من وافقهم ما يبالون بمثل الرافضة والله يا يخير الرافضة فيهم شفقة قوي جدا باليهود فالذين يوافقونهم حطب الموت يقدمونهم من هؤلاء الزنابيل تجدون في الأمام وأصحابهم وأبناؤهم في الخلف ما يتقدمون أبدا وإنما يزجون بهؤلاء جهال الأغمار الفجرة يزجون بهم من يشترونهم بالمال للمعارك فهم حطب ألف وهم الحطمة واليهود مثلهم لذلك الرافضين إذا فيهم واحد قتل واحد يحرصون ويجتهدون لإخراج من بين عدوهم ولو يبدلون من يبدلون من هؤلاء الزنابين أهم شيء هذا صاحب أن يأتي إلينا ويدفن ويقبر فما أشبه الرافض باليهود فما عندهم شفقة على من وافقهم، ولا عدل ولا نصرة لمن خالفه خالفهم هذا في اليهود وفي أتبع اليهود من الرافض هذا شبه غوي جدا تشبه به الروافض باليهود قال ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة قالهم شيخ غبائل الذين يواطئون الروافض جهال فإن مصيرهم هذا الإذلال سيذلونهم بس يقضون بهم بعض الأغراض ومصيرهم الإذلال وعدم الشفقة بهم ولا الرحمة ولا لمن شاركهم ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نسبة حتى لمن شاركهم أيضا ما هو من خالفهم من شاركهم عدل ولا نسبة لا من وافقهم من غير مشاركة ولا من شاركهم أيضا ما عندهم عدل له ولا نسبة لا إله إن الله ولا لمن خالطهم طمأنين ولا أمنة أيضا المخالط لهم ما هو آمن الذي خالطهم في بيوتهم ودورهم أو في أعمالهم أو ربما بعضهم يريد زاملهم ما هو مأمون علي من قائلة هؤلاء المجرمين ولا لي من خالطهم طمأنينة ولا أمنة ولا لي من استعملهم عندهم نصيحة بل أخبتهم بل أخبتهم أعقلهم لا إناه إلا الله أخبتهم عقلهم عاقل فيهم أخبتهم ما أحسن هذا بل أخبثهم أعقلهم وأحذقهم أغشهم وأحذقهم أغشهم وسليم الناصية يا والسليم الناس يفي والناس يمقدم معروف وحاشاه أن يوجد بينهم ليس يهودي عن الحقيقة أضيق الخلق صدورا وأظلمهم بيوتا وأنثنهم أفنية وأوحشهم سجية تحياتهم لعنة ونقائهم قيرة شعارهم الغضب وديثاره من مقت هذا وصف من هذا المكان يؤخذ الرافض والشوكاني أيضا لخبرة بهم ولقربه منهم فله وصف عظيم لهؤلاء الأشرار الأنجاس الأرجاس اليهود عن الرافض فاليهود نفس الذي هو في اليهود ينقل في الرافض فقط فهو نفس الذي عند اليهود عند الرافضة والشوكاني له وصف دقيق للرافضة أين مر معنا هذا الوصف مع الشيخ وصف الشوكاني للرافضة بنحو هذه الأوصاف. أدب الطلب للشوكاني رحمه الله. هوصفهم وهذا هو قديم هذا الوصف. أن الشخص لا يأمنهم ولا يطمئن لهم. فهذا الوصف من أرد شخص يصف الراضة يصفهم بهذا الوصف. الذي وصف به ابن القيم لهود والنوع الثاني لأمة المثل المثلثة وهو النصارى النوع الثاني لأمة المثلثة وهي النصارى أمة الضلال وعباد الصليب الذين سبوا الله الخالق مسبة ما سبهوا إياها أحد من البشر ولم يطروا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفه أحد ولم يجعله أكبر من كل شيء بل قالوا فيهما تكاد السماوات أن منه وتنشق الأرض وتخر جبال هدى فقل ما شئت في طائفة أصل عقيدتها طيب فقل ما شئت في طائفة أصل عقيدتها إن الله ثالث ثلاثة وأن مريم صاحبته وأن المسيح ابنه وأنه نزل على كرسي عظمته والتحم ببطن الصاحبة هذا وصف النصارى مع ما ذكر بعده فدينهم شرب الخمور وأكل الخنزير وترك القتان والتعبد بالنجاسات واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوضة دينهم شرب الخمور هذا دين النصارى وأكل الخنزير وترك الختال والتعبد بالنجاسات واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوضة واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوضة ورفض نصوص الكتب الإلهية والعمل بقول جاهل من رهبانيتهم من رهبانيتهم من, رهبانيتهم من, رهبانتهم, من رهبانتهم واتبع عمره الحق معه والحلال ما احله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه إنهم مقلد في قيد التنيد النصارى للرهابين هؤلاء فالحق معه والحلال ما والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وهو الذي يغفر لهم الذنوب وينجيه من عذاب السعير فهذا حال من له كتاب وأما من لا كتاب له فهو بين عابد اوثان وعابد نيران وعابد شيطان وصابئ حيران يجمعهم الشرك وتكليم الرسل وتعطيل الشرائع وإنكار المعادي وحشر الأجساد لا يدينون الخالق بدين ولا يعبدونه مع العابدين ولا يوحدونه مع الموحدين إلى آخر كان قال وأما أمة المجوس إلى آخر تستفرش الأمهات إباحية نقر هذا لأنهم يشبههم من الطوائف الموجودة الملاحدة قال وأما أمة المجوس منهم تستفرش الأمهات والبنات الأخوات مع العمات الخالات دينهم الزمر وطعامهم الميت وشرابهم الخمر ومعبودهم النار ووليهم شيطان فهم أخبث بني آدم نحلة وأرداهم مذهبا وأسوأهم اعتقادا هذا كلام طيب في هذه الطوائف الموجودة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث طوائف موجودة قبل البعثة الأمة الغضبية والأمة المثلثة ومن لا دين له ولا كتاب ومن لا كتاب له هذه ثلاث طوائف وثلاث أمم موجودة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها بن القيم في هداية الحيارة كتاب جميل هذا هداية الحيارة كلها, كتبها كلها كتبه جميلة حتى الروح على مطعن فيه وبعض الأمور التي لا يوافق فيها فإنه مرجع في بابه عند أهل العلم تاب الروح صحيح أنه ثابت إليه رحمه الله ومن أنكر ما مع الحجة ولا برهان عن الإنكار وإنما ذك حجة أنه فيه بعض كلمة والكلام من سائل الذي لا يليق بمن الغيمة ما يقول مدسوس عليه؟ عندك يا أخي من هو الرباني الرباني متى يقال لعالم رباني متى؟ إذا استمعت في ثلاثة أمور: العلم والعمل به والدعوة إليه. حسن التعليم وأعظم الدعوة التعليم. كما يقول الشوكاني رحمه الله. أعظم الدعوة التعليم تعليم العلم النافع. وكلامه في في نحو هذه الآيات التي نحن فيها ذكر هذا فهو دعوة عظيمة العلم عن التعليم التعليم دعوة عظيمة أعظم من القيامة بين الناس يا عباد الله تغو الله إلى آخر ذلك والله إنه أعظم من هذا التعليم ما في أعظم التعليم وهؤلاء الشيخ الإسلام والسلام وأضراب الشيخ الإسلام كثير ما كانوا يعني يخطبون على المنابر وما يمكنونه من هذا أصلا وإنما ناس رسميون من الدولة يوضعون على المنابر فما كان يخطب على المنابر رحمة الله تعالى عليه كما ذكر ذلك بعضهم لكن كان يعلم يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى انظر إلى ثماره ولا شك أن الخطابة سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يخطب الناس في الجمع وغير الجمع إذا احتاجها للبيان لكن أعظم كان يقوم به تجاه أصحابه التعليم هذا أعظم كان يقوم به عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا يعتني بالتعليم عليه الصلاة والسلام راكبا وقاعدا وربما نائما مضطجعا يعتني بالتعليم وكان مفتكئا فجلس في يعتني بالتعليم على جميع حواله عليه الصلاة والسلام. فهو أعظم ولا شك أعظم مجالات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التعليم. من هو المورج؟ المورج ابن من؟ نعم ابن عمر بن الحارث إمام لغوي أحسن. كلمة رباني من أي شيء ماخوذة صبري كلمة رباني من أي شيء نعم أحسنته من ربان السفينة فإنه يقود الناس كقيعة ربان السفينة وأعظم من رجح هذا أنهم ربان السفينة نعم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فالرباني منسوب إلى ربان السفينة تو منسوب الى منه من قال منسوب الى الرب وعلى هذا تكون الالف والنون الذين يقولون بانهم منسوب الى على هذا تكون الالف والنون للمبالغه زائده ثاني زائدتين للمبالغه تكونان زائدتين للمبالغه رد أن الأصل عدم زيادة. الأصل عدم زيادة في النسبة الأصل عدم فيكون رباني على قام شيخ الإسلام من سوب إلى ربان استفينة وهو يقود الناس ويعلم الناس وربان استفينة يقود استفينة فقالوا رباني نسبة إلى ربان استفينة سوب نحو هذا ويرجح قوله ما ذكره رحمه الله أن الأصل عدم زيادة في النسبة والنسبة إلى الرب معناه أنه فيه شيء زيادة ألف نون فقيل رباني ألف نون هذا الأصل قال رحمه الله قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين آية عظيمة الآية الأولى فيها بيان أن من ذكر الله سبحانه وتعالى فيما تقدم من البشر ما كان لبشر في الآية المتقدمة أن يؤتيه الله كتاب الحكم والنبوة ثم يقول الناس كنوا عبادا لي هذا ما ينبغي للبشر وهكذا أيضا ما ينبغي له ولا يأمرك أن تتخذوا الملائك والنبيين أربابا فإنه لا يدعو إلى هذه الدعوة ولا يدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى لا أن يشرك به نبي مرسل ولا أن يشرك به ملك مقرب فإنه لا يدعو إلى هذه الدعوة أبدا بل يدعو إلى توحيد الله جل وعلا الذي, الذي تراطت عليه شرائعه واتفقت عليه الرسل ونقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله اشتري بالطاوة هذه دعوة جميع الرسل كلهم يدعون إلى هذا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهذه دعوتهم جميعا وأما أنهم يدعون إلى عبادة الملائكة أو إلى عبادتي الرسل فهذا بعيد فإنهم لا يدعون إلى هذا أبدا فلذلك قال الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون هذا لا ينيق بهم أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون والله سبحانه وتعالى يقول مهددا من يدعو إلى هذه الدعوة ومن يقول منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم هكذا يقول كذلك نجزي الظالمين ومن يقول منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فلا أحد يقول منهم إن إله حاشاهم عليهم الصلاة والسلام ولا أحد يدعو إلى دعوة الشرك واتخاذ ربا واتخاذ رب من دون الله سبحانه وتعالى أو اتخاذ إله من دون الله جل وعلا هذا لا يدعون إليه أي أمركم بالقهل بعد إذا أنتم مسلمون بل يدعون إلى التوحيد وإلا الاستسلام الإذعان لله جل وعلا وهذا من الأدلة التي تدل على صدق نبوته فإنه ذكر حتى مثل هذه الآيات التي تحكي هذا الأمر ولا يأمركم أن تتخلوا ما أخف عليه الصلاة والسلام وهذا ما يدل على صدقه أنه لا يأمر بعبادته ولا بعبادة أحد من الأنبياء كما يزعم اليهود فيما تقدم أنك تريد تجعلنا ربا أو تريد أن نتخذك ربا من دون الله جل وعلا فيبرر الله ساحته بمثل هذه الآيات أنه ما يدعون ربوبية أحد أبدا بل يدعون إلى ربوبية الرب جل وعلا إلى أنه يكون ربا وحده وما عداه مربوب وما عداه مربوب فإن الدعوة إلى ما ذكر هذه دعوة شركية أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون فالدعوة إلى عبادة غير الله جل وعلا هذه دعوة شركية ثم ذكر أخذ المثاق على الجميع من الأنبياء أن الله أخذ عليهم المثاق أن من آتاه كتاب والحكمة إذا جاء رسول بعده يجب عليه أن به وأن يصدق به ولا أنا عندي كتاب وعندي حكمة ويترك الإمام الرسول الذي بعده لا فكل من جاءه رسول بعده أرسلنا بعده يجب عليه أن يؤمن به ويجب عليه أن ينصره ويجب عليه أن يؤازره إن أدركه يجب عليه أن إن أدركه وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم أي مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول على أن ما هنا شرقية بمعنى مهما هذه لمؤطّن القسم لمهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به فهذا جواب قسم واستغني به عن جواب الشرط لأن اللام موطئ القسم وإذا تقدمت عن الشرط كان الجواب لها كان الجواب للقسم وإذا تأخرت عن الشرط كان الجواب للشرط تمهم قاعدة المعلومة في النحو هذا عن القلبي أن ما هنا شرقية بمعنى مهما لمهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لا تغلوا عندنا كتاب وحكمة نحن خلاص نكتبه عندنا بل يجب عليكم التصديق به ويجب عليكم إيمان به. لما لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، تنصرنه ولا تنصرنه. هذا أيضا من قال أقررتم؟ قال أقرنا. أقر بهذا وأخذ الله عليهم مثال أنهم ينصرون الرسل الذين جاءوا من بعدهم. وهم كذلك. وهم كذلك كما تعلمون لأنهم أعظم الناس إدعانا واستسلاما للرب جل وعلا. وهكذا يظن ينبغي لأهل العلم من أتاهم الكتاب وأتاهم الحكمة وآتاهم العلم أتاهم العلم يجب عليهم أن يؤازروا إخوانهم العلماء الآخرين وأن يناصرونهم وليكتفون بما عندهم ويقولون أننا عندنا علم وعندنا كذا ويتركوا مناصرة العلماء الذين في البلد الأخرى مثلا في البلد الأخرى بل ينبغي لهم أن يناصروهم وأن يؤازروهم فهذا مما تنتعش به الدعوة أما كل واحد في بلده يقول خلاص في جانبي لا تجب مناصرة البعيد لأنه ربما يكون في وحشة وما عنده من يؤذره ومن يناصره فهذه آيات عظيمة الآية الأولى فيها الدعوة إلى تجريد التوحيد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وأنه لا يجوز الشرك به وإن كان المشرك به نبييا. أو ملكا مقربا نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فلا يجوز الإشراك به مطلقا لا نبي يشرك به ولا ملك كذلك بل يجب الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والآية الثانية فيها يجب النصرة لمن كان على الخير وكان على الحق وأنه يجب مؤازرته وتجب نصرته قال رحمه الله قوله عز وجل قوله تعالى ولا يأمركم قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بنصب الراع عطفا على قولي ثم يقولا هذه القراءة الأولى وهي سبعية قرأ بها بعض سبع ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب من العشرة يعقوب بن من بن سحاق الحضرمي نعم أحسن ذا وحمزة مشهور بلقب زياد أحسن ومن نذير قال فيه إن الله ما أظن أو ما أحسبه إن الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء إلا بحمزة أو البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة الزيات ما أحسبه إن الله وأظن ما أظن أن الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة الزيات لا ما هو عمر دينار ابن فضيل محمد الفضيل فضيل أحسنته فهذا رقم صالح حمز الزياد وإن كان بعضهم ربما طعن في بعض قراءته وكأنهم يطعنون على مدوده فهو يبالغ في المدود ومنهم من قال يبالغ ليست منه وإنما من طلابه هم الذين شوهوا بشيء من قراءته أما هو فلا فهو قارئ معتبر وإنما جاءت المبالغة في المدود من بعض طلابه الذين أخذوا القرآن عنه والقراءة عنه وأحمد كان يكره شيء من قراءة حمزة يكره شيء من قراءة حمزة رحمه الله والله نستعان وبعضهم قلوا طلابهم الذين اتصرفوا بهذا قال قرى ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بنصف على قول ثم يقول فيكون مردودا على البشر أي ولا يأمركم ذاني كالبشر وقيل على إضمار أن أي ولا أن يأمركم ذاني كالبشر وقل الباقون بالرفع عن الاستئناف ولا يأمركم ولا يأمركم بالاستئناف الباقون بالرفع عن الاستئناف مع معناه ولا يأمركم الله ولا يأمركم الله وليس البشر على الاستئناف يكون المعنى ولا يأمركم الله أن تتخذ الملائكة والنبيين أربعها وعلى العطف يكون ذلك البشر المتقدم ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله هذا ما ينبغي للبشر ثم قال الله ولا يأمركم إذاك البشر المتقدم لأن العطف على قوله ثم يقول وأما على السناف ولا يأمركم الله كلام مستأنف الفاعل ضمن وسط تقديره هو أي الله جل وعلا قال وقرأ الباغون بالرفع على الاستئناف معناه ولا يأمركم الله وقال ابن جريج وجماعة ولا يأمركم محمد هذا قول آخر في الاستئناف لا يأمركم الله وقيل لا يأمركم محمد ولا يأمركم محمد أن تتقذ الملائكة والنبيين أربابا كفعل قريش والصابئين حيث قال الملائكة بنات الله واليهود النصارى حيث قالوا في المسيح عزير ما قالوا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون قاله على طريق التعجب والإنكار يعني لا يقول هذا هذا شيء قاله على طريق التعجب والإنكار تعجب متضمن الإنكار أي أمركم بهذا؟ هذا بعيد هذا أمر عجب إن كان يأمر بهذا الشيء وهذا كما تعلمون الله عصم الأنبياء عن هذا وهم شد الناس توحيدا لله جل وعلا الصلى الله عليه وسلم الصوت. إلهنا سبحانه الله الحمد